يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يوتكم كفلين من رحمته اتقوا الله وآمنوا برسوله يوتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله وفور رحيم